وبعد فإن أستق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نواصل قراءتنا في كتاب الشيخ صالح حفظه الله الشيخ صالح للشيخ الذي سماه بالضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن وكنا قد وصلنا إلى الضابط الرابع أو من تلكم الضوابط فقال الرابع من تلكم الضوابط والقواعد ما دل عليه قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وبين النبي هذه الآية فقال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة وثبت أيضا في الحديث الذي رواه عبد الله ابن أحمد أي ابن الإمام أحمد في زوائد مسند أبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب نعم المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بعدما حسن على معرفة القواعد والضواب التشرعية في الفتن وخاصة ما ذكرناه بالأمس الذي هو لب هذا الكتاب ذلكم الضابط العظيم وهو تصور المسائل والوقوف على الحقائق ومعرفة كل هذا الشيء قبل أن يحكم عليه الإنسان وقبل أن يصدر فيه أقوالا وأفعالا وهذا ضابط عظيم ثم الآن أحالنا على ضابط رابع ألا وهو الاجتماع والإتلاف والاجتماع والإتلاف يكون على حبل الله جل وعلا ويكون به بقوله جل وعلا في صورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهذا وصف يخص جميع المسلمين دون استثناء طيب سيقول قائل ماذا نفعل إذا اختلف المسلمون وصاو شادر مضر كل يسلك سبيلا وكل يقول أن الذي أدعو إليه والذي أنا قائم عليه هو الحق الذي لا مريت فيه فالإخوان المسلمون يتهمون السلفيين بالتقصير والتبليغيون يتهمون الإخوان بكذا وهكذا نقول الضابط في ذلك ليس هو الادعاء والدعاوة الإشكال أن الإخوان المسلمين يحكمون على المنهج السلفي من خلال السلفيين وهذا حكم جائر والسلفيون يحكمون على الإخوان من خلال المنهج وليس من خلال الأفراد فهم حكموا لما رأوا ونظروا في الساحة الدعوية ورأوا أن بعض السلفيين يسلكون يعني سبلا يعني فيها شيء من التقصير في باب الدعوة إلى الله قالوا هذا التخصير سببه المنهج فوصلوا إلى الغمز في منهج أهل الحديث انطلاقا من أفعال المكلفين أما أهل الحديث بغض النظر عن المكلفين نظروا إلى الأصول إلى أصول المذهب مذهب الإخوان أو فرقة الإخوان فوجدوا أن الأصول باطلة بل أحيانا لا أصول أصلا مذهب هلامي مذهب هلامي يتشكل ويتلون بتلون الطبيعة ويتشكل بحجم الإناء الذي يوضع فيه إذا لا أصول لا ولا ضوابط فما كان حراما في الصباح صار حلالا في المساء وما كان محظورا صار يعني مباحا وهكذا. إذن الشيخ حفظه الله قال الضابط هذا الضابط والاعتصام وأهل الحديث أهل السنة يسعون إلى جمع كلمة المسلمين ولكن على الذر والتقوى على أصول ثابتة على كلمة سواء واضحة نقول نعود إلى كتاب الله تبارك وتعالى ونعود إلى سنة النبي المصطفى الصحيحة ونعود إلى هدي السلف الصالح في فهم النصوص فإذا عاد الناس إلى هذه الأصول نقول جنبوا أنفسهم الاختلاف والناس الحق حتى يفهم الحضور الكريم أن الحق شيء ثابت والناس بالنسبة للحق هناك القريب هناك البعيد وهكذا ف. من كان قريبا من الحق ومن كان على الحق ومن أهل الحديث بلا خلاف حتى الإخوان يعتقدون هذا ولكنهم للأسف غلبهم العصر وغلبهم غلبتهم السياسة وغلبتهم المطامح الدنيوية فهم يعملون في الدنيا للدنيا وأهل الحديث يستطبرون الدنيا للآخرة فأهل الحديث عندهم نظرتان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هم عندهم من كان يؤمن بالله والدنيا إذن هذا هو الذي عليه الإخوان ولهذا لا ترى إخوانه أن يتكلم عن عذاب القبر يرى أن إذا تكلم عن عذاب القبر يعني كأنه خاض في فن من الفنون يستحي منه يعني ماذا يقول يقول عني باراك أوباما وما يقول عني ساركوزي وما يقول عني فلان وفلان وما يقول عني الفيلسوف الأمريكي كيف؟ لابد أن أتكلم في قضايا يعني كبرى ما هي كبرى؟ هي قضايا غير منضابطة قضايا غير منضابطة إذن الاعتصام بالكتاب والسنة والإتلاف أصل الخلاف طار يعني طار الخلاف كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد كما قال عبد الله بن عباس. إذن الناس يكونون أمة واحدة إذا اعتنوا بالتوحيد كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي فجاء النبيون بعدما وقع الخلاف بعدما عبد قوم نوح الأصنام وبعدما ظهرت عبادات في الأرض تنازع الرب جل وعلا في السيادة والملك وفي الحقوق فأسأل الله جل وعلا الأنبياء مبشرين وفي نفس الوقت منذرين إذا المصنف أورد الآية واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا فيه أمر بالاعتصار ونهي عن التفرق ثم أورد حديث الإمام أحمد وحديث النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب هناك حديث آخر رواه النبي عاصم في السنة من حديث عمر بن النبي من أراد بحبوحة الجنة عذاب الجماعة رحمة من أراد هناك حديث جماعة المسلمين حتى في العمل رحمة إذا أردتم عملا دعويا أن يجتمع أهل البلد على هذا العمل وأن يتعاونوا عليه بقوله جل وعلا إن الله يعظكم أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتذكروا ما بصاحبكم من جنة أن تقوموا لله مثنى ابتداء مثنى ثم فرادا يقول يعني علامة الجزائر عبد الحميد ابن بديس رحمه الله قال والعمل الجماعي مقدمون على العمل الفردي ثم قال رحمه الله الفرقة بجميع أنواعها في الأفكار ونقول في المناهج وفي الأقوال وفي الأعمال عذاب يعذب الله جل وعلا به من خالف أمره وذهب إلى غير هداه نعم الفرقة عذاب ومن قال أن الاختلاف ظاهرة صحية فلست أدري من أين جاءت الصحة والأعراض تهتك والخلاف يعني يشتد والضعف ينخر والأعداء يتسللون ثم يأتي هذا القائل ويقول اختلاف أمتي رحمة طيب سيقول قائل شيخ ماذا نفعل؟ تلفت سلف. شو نسوي يعني اختلف. وجود المذاهب الأربعة دليل على الاختلاف. نقول الاختلاف لا نقول أن الاختلاف رحمة. الاختلاف كما ذكر كان الإمام أحمد رأى طالب علم يكتب مصنفا ثم ثم كتب واختلاف أمة رحمة. كان ينظر الإمام أحمد إليه قال أضرب على رحمة واكتب اختلاف أمته سعى آه إذن أهل الحديث يرون أن الاختلاف المعتبر سعى ما وسع السلف يسعنا ولن نقول رحمه. لأنه ما من اختلاف إلا ويولد ماذا شيئا في النفس وهذا الشيء قل أو كثرفة وعذاب ولكن ساعة،, إيش معنى ساعة أي أنه يسعني ويسعك لا تزاحم فيما بيننا لا دفع لا يوجد دفع لأن لا يصل أحد على أحد حتى يدفع الصائل فيكون ساعة إذن المذاهب الأربعة ساعة ولهذا كان يقول عمر ابن عبد العزيز وددت لو أن أصحاب محمد اختلفوا أي توسع باعتبار إذا كان في المسألة قولان أو ثلاث هذا أوسع للمجتهدين منه أن يكون في المسألة قول واحد إذا المسألة فيها قولان وثلاثا وجاء عالم أخذ بقول والثاني أخذ بقول هذا أوسع لم يخرج عن منهج السلف ورجح قولا على قول ووسع أما إذا كان في المسألة في واحد ما على المسلمين إلا أن يلزموا هذا القول تقولا أو خفة تقولا أو خفا يعني في الحكم يعني الحكم إما أن يكون الحكم ثقيلا وإما أن يكون ماذا خفيفا كما تعلمون في باب النسخ النسخ من الأخف إلى الأثقل أو من الأثقل إلى الأخف وهكذا طيب قال الفرقة بجميع أنواعها هذا الذي يعتقد الحديث أن الفرقة بجميع أنواعها عذاب ومشقة وحصرة وضياع للوقت ولكن نقول هل من في الاختلاف نقول الاختلاف هناك اختلاف معتبر هذا سعى وخلاف مفتعل وهذا عذاب خلاف مفتعل يعني المسألة أصلا فيها إجمع والسلف على قولين ويأتي الإخوان المسلمون يجبوا قول ثاني قول رابع والتكفير قول خامس يقول اختلاف أمة لازل. لا يا حبيبي هذه الأقوال الثلاثة هذا لو جئنا في علم الاقتصاد نقول هذا من قبيل التضخم عفوا التضخم أي الأوراق النقدية ليس لها مقابل في السوق يعني هذا كان كنسوة دينار ثم طبعنا ورقة نقدية شايف يجيسوها؟ دينارين وهو طبعنا أوراق حوالي سو ثلاثة حتى يوصل وقت الوزير عشرين مر عشرين ورقة ورق. نقول أغلاط نقول لا القضية أن الدينار الذي طبيع لم يقابله كأس في السوق كأس واحد والدنانير ت تت... والدنانيريش تتعدد يسمو التبخب الورقي كذلك الأقوال الأقوال تتعدد المثل واحد فنقول هذا القول وين وين حصلته قال بالقرضاوي قال طيب يا سيدي حتى نبقى في باب الاحترام ومن أين القرضاوي هذا من أين هذا القول يعني من سبق إليه من السلف يقول اجتهاد نقول مسألة مفصولة تحتاج إلى ترجيح فقط لا إلى اجتهاد لا إلى إحداث ليست بحاجة إلى إحداث فإذا وقع الإحداث نقول هنا خالف الأصل السلام هذا الأصمى هو الاعتصام بالكتاب والسنة ثم قال رحمه الله ولهذا من نزم الجماعة ثم بين قوسين جماعة أهل السنة والجماعة ولو الأصمى الجماعة إذا أطلقت المراد بها بجماعة أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر واقتدى بأمتهم وعلمائهم فإنه قد لزم الجماعة ومن تفرق عنهم فإنه لا يأمن على نفسه أن يكون ممن ذهب إلى الفرقة وعذب بعذاب من عذاب الله في الحياة الدنيا نسأل الله جل وعلا كما يقول المصنف أن يسلمنا وإخواننا جميعا من ذلك كله من الاختلاف مرض وشر ويقول مصنف ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب الجماعة بجميع أنواعها وبجميع صفاتها إذا كانت على الهدى والحق فهي رحمة يرحم الله جل وعلا بها عباده ما معنى هذا معنى أن المسلمين يسعون جاهدين لأن تبقى كلمة السنة مجتمعة ما هو على يعني على لا شيء نقيم الدنيا ولا نقعدها مختلف على لا شيء ونحذر من شيء يعني عند السلف ما يعد شيء ونجي ايش في يا رجل قد اعلنتها مدوية في السماء كأنك منذر جيش ما هذا السراغ ما هذا وإذا يقول يا أخي الداعي الفلاني كذا قال طيب هو من هذا لما فعل هذا خطأ خطأ ولكن لا يحتاج يشتع... لا لا لا يحتاج الميزانية العظيمة لحاله بتلخطأ لما نصح الرجل وتمشى الدار شو نصحه تمشي مته لا احذروه ليش احذروه لماذا هذا التهويل من قال هلك الناس فهو أهلكمهم أو أهلكهم إما هو الهالك فيهم فيريد كما يقول المصريين علي وعلى أعدائي مادم أنا هالك هالك الجر النسماعي أو هو الذي أهلكهم أي أوقعهم في الفتنة والإنسان إياه إياه أن يحوص يوقع الناس في الأخطاء أو يتبع العورات كما جاء من, من حديث معاوية بن أبي سفيان في سنن أبي داود يقول النبي عليه الصلاة والسلام من اتبع الريبة في الناس أوقعهم فيها من اتبع الريبة في الناس أوقعهم فيها إنسان عادي ما جاهل ما يعرف شيء الناس شباب هذا تكفيري، وسِي مُعَلِّم مُعَلِّم أصلاً إيش معنى تكفير؟ تكفيري، تكفيري، تكفيري حتى يجعلونه ماذا تكفيريا دون أن يشعروا، وكان بإمكانهم كانوا يعني عقال وحكماء أن يصلحوا ذلك الرجل بأقل الأثمان وب بأقل خسارة، أما يتبعون الربا من اتبع الريبة في الناس أو قاعهم فيها لهذا لا يجوز حتى الإنسان أن يتبع الريبة في في أهله في بيته يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أحدنا أهله ليلا يعني إنسان يكون مسافر حتى وجاء في الليل ما ما يأتي إلا بعد ما يؤذن الناس يؤذن أقصد الأهل والبيت في الضار يعني إذا كان دار كبير أن جاي أم يقول لا نجيب التخبية ونشوف هل مرة في الضار ولا ميش في الدار فإذا فعل اثنين ثلاثة أربعة هو الذي جرى جرى الأذى والبلاء إلى بيته لأن هذا متشائم صلى الله السلام والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفألة الحسن وهي الكلمة الحسنة وطيبة يسمعها الرجل إذا الجماعة رحمة والفرقة عذاب يقول مصنف الجماعة بجميع وعيها وبجميع صفاتها إذا كانت على الهدى والحق فهي رحمة يرحم الله جل وعلا بها عباده والفرقة عذاب لا خير في التفرق لا خير فيه أبداً يعني أحياناً يكون أهل بلدة وأهل منطقة مثلاً عشرين أخ لا بس مجتمعون يقرأوا أصول الثلاثة وكتاب التوحيد يصلهم صلاة الخمسين المساجد يتعاونون يزور بعضهم بعض يسند بعضهم بعض وإذا بهم يبدأوا يختلفوا يقع يبدأوا في الخلاف هذا إذا دب إليهم الخلاف هذو العشرة اللي في القرية يعني يتحولون إلى شابار مظر بل إلى عزين يعني اسمعنا عزين أي متفرقين كل في حدا. وهذا التفرق هذا يا إخوان من أين من الشيطان كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود حديث الخشاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا تفرق الصحابة, الصحابة في الأودية والشعاب. واحد قاعد مني، واحد قاعد واحد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تفرقكم هذا من الشيطان. قال الصحابي. فبعد ذلك صار الصحابة يجتمعون حتى ولو بوسط بصاط لعمهم أو جمعة من شدة الاجتماع. أما نحن بس الله جل وعلا السلام ظن بعض الناس أن الاختلاف أصل إذا شاف جماعة لباس يعني على منه السليم وعلى عمل مستقيم ويتقربون إلى الله جل وعلا يعني بما يستطيعون لا يهدأ له بال حتى يرمي في أوساطهم بذلة الخلاف روح الإنترنت ولا روح من ولا سافر منطقة فلانية. ويجي يا أخي, يا أخي فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان في كذا ويبدأ يحولهم نسأل الله جل وعلا إلى متدابرين متنافرين هذا يولي ظهره لهذا وذاك يولي ظهره لذاك لماذا؟ لأنهم سبحان الله كانوا في رحمة وإذا بهم انتقلوا إلى العذاب نسأل الله جل وعلا السلامة يقول المصنف رحمه الله لهذا بعد أن قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال في الآية بعدها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ثم قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم نقول نعم الاعتصام يولد العمل إذا اعتصم الناس بحبل الله جميعا واجتمعت كلمتهم ولم يتفرقوا أنا ذاك سهل عليهم أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر المفاسد في الجزائر يعني على من نشيط يعني, يعني كمن قلوب بالهبل ولماذا لم يقوى الدعاة على تقليل الشر لماذا الأقوال ليست مؤثرة لا على المستوى الفردي لا على المستوى الجماعي ولا على مستوى السلطة لماذا التفرق حتى الإدارة يقول لك تركنا من الناس يا رجال خلنا منه ما ذوك هذوك اثنان اذا هم اثنان اذا اختلفوا خرج بثلاثة أقوال القول الثالث ما أدري وهذا في تشبه بالنصارى يعني الثالث من جمع أدري كما قال الشيخ الإسلام أن النصارى إذا كانوا عشر خرج فقال قول أبي حدش القول كما قال هذا في ردها النصارى إذن أم الثانية يخرج بثلاثة أقوال معنى إذن فيه من يعني يعطيهم قولا وهو متسفق أنا هو الشيطان وإلا ما خرج بثلاثة أقوال إذن إذا رأيتم أن الأمر بالمعروف ضعف وأن النحل المنكر ضعف وأن المعاصي كثرت فلنعود إلى هذه الآية من سورة العمران ونقول ربنا قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك المفلحون نقول نعم هذه الأمة هي التي قال قبلها واعتصموا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا أما هذا الخلاف للتفرق قبل كيف يقول لي يدعونا إلى الخير كيف تقول لي يدعونا إلى الخير نحن في الجزائر عشر دعاة كل واحد يأكل الثاني معنى معنى أن 36 مليون وبعد تقسيم السودان صرنا في المرتبة إيش؟ الأولى أكبر دولة عربية مصائب وقوم عندها قوم فوائد فصرنا أكبر دولة عربية 36 مليون وكأننا نتزاحم على متر يقولون عشر مترات على عشر مترات والناس كما كان كما كان يقول بعض السلف مثل التجوز الزريبة فهذا السبب والاختلاف لما كفر الاختلاف قل أو قلت الدعوة إلى الخير وين الخير حتى يتصور بعض السلفين أن مثلًا إقامة الأعمال الخيرية تزويج المسلمين ما مأدّية رمضان يتصور باللهذي ما في السلفية أيش السلفية روح لي في فرن الصاع ت ت ت ت هذا الره هذا الره هذا مثيراً ومن بعدين قصصي السلفية هذي السلفيين السلفيين قال لي إذا حبين زوجة الناس لا لأحزبية شو من ربي قال ادعوا الخير فكل ما هو خير السلف يدعو الناس إليه ويعين عليه ويسعى إلى تحصيله حتى صار يعني بعض الناس ما يظهر حتى المرضى وبعض الإخوة السلفيين والله بعضهم حتى المش في الجلال لم يعني ساق التصور أو الاعتقاد الذي عنده الصوفية وعبد حتى لا اليقين هذا تصور أنه بعدما صار يعرف خمس مسائل ودخل الإنترنت وسجل نفسه في موقع السحام مثلا أو بعض المواقع الإسلامية لحية وقميص وكذا خلاص ما يمشي في ما يشارك في عمل خيري ما ينظف المسجد ما يجي يبخره في الجمعة ونحن كنا ما يكن هنا ونحن كتبت الجامع خميسة أشياء أصبحت لنضخور ونحن ننضي للبخور والإيمام طرقي والله لا طرقي لأن المسجد المسجد تربينا فيه أن الإيمام سلفي يجي على الثناشة غير خمسة أو الوحدة غير خمسة اتكسل. اتكسل. ماذا يقول الإيمام؟ وما يتبع المنظر؟ ويتمنى الإمام يغلط تخيلوا يا أخوان جاي يتمنى الإمام يغلط وهو سلف بين ما يغلط بعد الجماعة يجب سلام عليكم يا أخينا ومش حتى الشيخ يا أخينا عندي سؤال أنت قلت كذا ولا مو صحيح بدي المقدمات إذن هذا هذا التصور يا غلطي إخوان. يدعون إلى الخير ولكن هذا الخير قل لأن الألفة والاجتماع فيه يعني أصابها الخلل الألفة قد أصابها الخلل الاجتماع قد أصابه الخلل لهذا قل الخير ويأمرون بالمعروف قل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم وصفهم الله بوصف عظيم قال وأولئك هم المفلحون ثم نهانا وهذا تربية ربانية لعباده المؤمنين يأمرهم بالخير وينهاهم عما يضاده من الشر ولا تكونوا كالذين تفرحوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أي من بعد ما جاءتهم البينات جاءهم العلم وأولئك هم لهم عذاب عظيم إذا أمرنا بالمشروع ونهانا عن الممنوع على هو التفرق أن لا نتشبه باليهود والنصارى وأهل البدع في تفرقهم واختلافهم ولكن للأسف أهل البدع الآن كتلة وإن كانوا يعني تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تجمعهم المصالح الدنياوية وكذا ولكن مع ذلك أمام الرأي العام كما يقولون وأمام الأمة كأنهم متماسكون طيب لماذا هذا الاختلاف الشديد الشنيع الذي أصاب أصحاب المنهج الواحد لماذا؟ هذا سؤالي أخواتي سؤال نقول جوابه يحتاج كذلك إلى مجالس ومجالس الشاهد علينا أن نجتمع على البر والتقوى وهو الأصل وأن نحذر الاختلاف وهو عذاب